لا التي لنفي الجنس عمل إن نجعل للا في نكره مفردة جاءت أو مكرره فانصب بها مضافة أو مضارعة وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة والثانج علا المرفوع نوم صوب نوم وإن رفعت أولا لا تنصبا